114. فستبصر ويبصرون 115. بأيكم المفتمون 116. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 117. فلا تطعي المكذبين ودوا لو ولا تطع كل حلافي مهين هم ما زم ما شاء ان بنميم من ناعي الخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنم ان كان ذا مال وبني 124. عَلَيْهِ تكلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين 125. سنسنه على الحوتوم 126. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 127. ولا يستثنون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 11. فانطلقوا وهم يتخافتون 12. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 13. وغدوا على حض قادرين فلما رأوها قالوا 126. قال أرسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 127. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 128. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كالمجرمين. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ 122. إن لكم فيه لما تخيرون 123. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكون 124. سلهم أيهم بذلك زعيم 125. لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن 117. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 118. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فَدُرْ مَن وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ 119. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم 110. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم 111. ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْعُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ